بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أشرى بعبده ليل من المسجد الحرام إلى المس بالأقصى الذي باركنا حوله الذي باركنا حوله لمنيه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب واجعلناه ذا البني إسرائيل ألا تتخذوا من دون وكيلا فمن حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في كتاغلته لتأخذن في الأرض مرتين لتأخذن في الأرض مرتين كبيرا فإذا جاء أولا هما بعثنا عليكم عبادا لنا أذيب في شديد فجاسوا خلال الديار وكان وحدا ثم هَٰذَا لكم مُنْزِلُوهُ عليهم لَكُنَّ الْحَقُّ وبنين وجعلناكم اتَّخَذَ إِلَىٰ إن مَآبًا إِنَّا أح سنتم لأنفسكم وإن أشأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة يشوء وجوهكم وليدخلوا المشجد كما دخلوه أول مرة كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تشديرا أشى ربكم أن يرحمكم وإن عزوا ثم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حفيرا إن هذا القرآن يهدي للذي هي أقوى ويبشر أَيُّهُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ أَجْرًا وَأَنَّ الذين لا يؤمنون بالآخرة أخذجنا لهم عذابا أليما ويدع الإنسان دشا لدعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والمهار آيسين فمعونا آية الليل وجعلنا آية النهار لتبتغوا فضلا من ربكم لتبتغوا فضلا من ربكم ولتحلموا عدد السن والحساب وكل شيء صلنا وتمشينا، وكل إنسان ألزمه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه شورا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 رقيها ففشقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تجميرا وكم أهلتنا من القرون من بعد وكفى بربك ذنوب عباده خبيرا بخيرا من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يخلىها ملموما مدحورا ومن أراد الآخرة وتعالها شحيها وهو مؤمن فأولئك كان شحيهم مشكورا كلا من هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محورا اوظ كيف فضلنا اللهم انا بهم ولا الاخره اكبر درجات واكبر تفضيلا لا تجعل مع الله الها اخر فتقعد مذموما مخلولا وقضى ربك ألا تحجدوا إلا إياه ودوانده إحسانا إما يبلغ تَسَاءَلَ كُمْ أَرَأَيْتُمْ مَا كلاهما فلا تقل لهما فَإِن ولا تنهرهما رَيْبٍ مِّنْهُ فَأَذِنُوا لَن واختب لهما جناحا يلل من الرحمة وقل رب رحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أخلم بما في نفوشكم إن تكونوا صالحون فإنه كان للأواهين غفورا وآتذ القربى حقه والمسكين وذنش ولا تبين تفزيرا إن المبين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لرب كفورا وإما تعرضن عَنْهُمْ بجغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مظلولة إلى أولوك ولا تبشطها كل البست فتقعد منوما إن ربك الرزق وقل من يشاء ويقدر انه كان بعباده خبيرا بصيرا ولا تقتلوا أولادكم خشية إلاك نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأا كبيرا ولا تقرب السماء إنه كان فاحشة وشاء سبيلا ولا تقتل النفس الذي حرم الله إلا ومن قتل مظلوما فقد جعلنا الوليه سلطانا فلا يحرك في القسم إنه كان منصورا ولا تقربوا حتى يبنغ أشده وأوقو بالعهد إن العهد كان مشكولا وأوقو الكيل إذا كنتم وزنوا القصطات المستقيم ذلك خير وأكسن تأكلنا ولا تقع ما ليس لك ديق إن والدمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال قونا كل ذلك كان شزئه عند ربك مكروها رَنَّتْ مَاءَ أَوْحَى إِنَّ كَرَمُكَ مِنَ الْحِكْمَةِ وَلَا تَجْعَلْ مَظْلِمَ إِلَى لَنَ آخِرَةٌ قَاصِيَةٌ أفعفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناسا إنكم لتقولون قولا عظيما ولقد فرّضنا فيها لنقول أني يزج وَمَا يَجِدُهُمْ إِلَّا نُفُوراً كان the sin of Allah as they say therefore brothers not thatPI Caydel is still يسبح له السماوات الشبع والأرض ومن فيهم وإن شئت إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقه لتشبيحه إنه كان حليما غفورا وإذا قرأت الْقُرْآنَ جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا وجعلنا على قلوبهم أجنة أن يفقه وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت احببت في القران وحده وله على اجزاله النكورا نحن احلم بما يستمعون به اذ يستمعون اليك واذ هم نجوى وإذ هم نجوى إذ إن تتبعون إلا رجلا مشهورا قل كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا بصي عون وقالوا أئيلا كنا عظاما وربا أئيلا لم خلقا جديدا قل كونوا حجاره او حديدا او خلقا ما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قُل لِّلَّذِينَ صَغَرُوا قَبْلَكُمْ أَوْ نَحْنُ مُرَاهِنٌ فَاتَّبِعُوا نُضُرُونَ إِلَيْكَ تَرَوْنَ سُهُمًا إِلَيْكَ وَيَقُولُونَ قل عزاء يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون الحمده وتغنون إن لديتم إلا قليلا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 وربك أعلم بمن في السماوات وَالْأَرْضِ ولقد حضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا زاوز زبود قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون تخفى الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتعون إلى ربهم في مُلْعَيْلَةَ أيُّهم أقرب ويرجون رحمته ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان مُحْلُوراً وإن من قرية نَحْنُ نحن ملكوها قبل يوم أَوْ أو معذبوها عذابا كَانَ كان ذلك في الكتاب وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مظهرة فظلموا وما نرسل بالآيات إلا تخويفا وإذ قلنا لك إِنَّ ربك أحاط بالناس وما يجعلنا الرؤيا لك أريناه إلا في نفل ما في شجرة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا ضيعناكذب وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فسجدوا إِلَّا إِبْلِيسَ قال مِنَ لمن فَفَسَقَ عَنْ قال أنت هذا الذي ثم تريني أن أخرج إلى يوم القيامة لا أحسن من نجلي سوى إلا قال الهب فمن تجعل منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا واشتفج من اشتفقت منهم بصوتك وأجنب عليهم بخيرك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى لربك وكيلا ربكم الذي لكم الفلك في البحر لتبذروا من فضله إنه كان بكم رحوما وإذا مشتكم الضر في أي ضل من تجعون إلا إياه فلما رجاكم إلى البر أخرجتم وكان الإنسان أَفَتَعْتَقِدُونَ أَن يُخَفّفَ عَنكُمْ جانب بَلْ بَلْ أُرْسِلَ عَلَيْكُمْ عَذَابٌ ثم لا لَكُمْ لكم وكيلا أم أمنتم أن فيرسل عليكم قاسفا من có فيغرقكم, فيغرقكم بما كفرتم ثم لا di mà càngó có cùngm وَلَقَدْ تَّجَوَّلْنَا بني مَنَازِلِهِمْ وَأَنزَلْنَا في الْكِتَابَ والبحر وَأَنزَلْنَا من الذِّكْرَ وَنَأْمُرُ على كثير من خلقنا خَلَقَنَا يوم مِن كل أناس بإمامهم فمن كُلَّ كتابه بِإِمَامٍ فأولئك يفرؤون كتابهم ولا يظلمون خسيلا ومن كان في هذه أخمى فهو في الآخرة أحمى ضل شهيلا كَانُوا كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتلي علينا غيره وإذا لم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 لا تجد لك علينا نفير وإن تجول يستخزونك من الأرض يخرجوك منها وإلا لا يلبسون قُنَّكَ <قلنا> مَنْ قَدْ أَرْجَلْنَا قَبَلَكَ مِنْ رُشُلْنَا وَنَا تَجِدُ لِسُمَّتِ نَا تَقْوِلْنَا أَقْنِ الصلاةَ لِذُنُوكِ الشَّمْسِ إِلَى اللَّيْلِ وقرآن الفجر كان مشهوزا ومن الليل بدل الجدين يصلت لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا أدخلني مدخل خذك وأخرجني مدفل خذك واجعلني لدنك سلطانا مخيرا وقل giờ con bao tiêu bao thì là sẽ o z a ثم لا تجد لك بي علينا وكيلا إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك تبين القرآن لا يأتون جمسين ولو كان بعضهم لبعض وهيرا ولقد صرفنا الناس فيها والقرآن من كل مثل هماشئين لا خفورا وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعة أو تكون لك جنة فتفجر الأمهار خلالها تهجيرا أو تسقط السماء كما جعمت علينا جسفا أو تأتي بالله قبيلا أو يكون لك بيت من زخرة أو تنطى في السماء ولن نؤمن نرقلك حتى تنزل علينا كتابا قل يَا كُنْتُ لَا بَشَرٌ وَلَا سُلَى مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملك الرسولا قل كفى في الله شهيدا بيني وبينكم انه كان بعباده ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه يَوْمَ يوم عَلَى على وجوههم أميا وبصما مأواهم جهنم كلما خبت ذبناهم فعيرا ذلك جزاؤهم لهم كفروا بآياتنا وقالوا أإياكنا عواما ورفازا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلًا لا ريب فيه فأبوان مون إلا كفورا. قل لو انتم تنكون خسائن رحمه ربي اذا لانشدتم خشيه الانفاق وكان الانسان خطورا ولقد آتينا موسى كسع آيات بينات فاسأل بل إسرائيل إرجاءهم إرجاءهم فقال له كرعون أرض بصائف وإن من أظنك يا con All ك وَلَا تُخَافِ